స్మిల్లె రహ్ మ నిర్హి కహ్ మిర్రవ్యక అబూ జరియ ఇద్దర్రవ్యహు ని ان خفيه قال ربي ان وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك ربي شطيا وانني خفت الموالى من ورائي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 وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا وَبِرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وِلادِ وَيَوْمَ مَوْتِ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا واذكر في الكتاب مريم اذ انتبدت من اهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت انني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تتقيا قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا قالت ان لا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اكبغيا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 إليك بجذع نخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإن ما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فقولي إِن نَّذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَن أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا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 قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان نبي حفيا واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا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 هُوَ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا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 رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واستبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الانسان اذا ما مت ل سوف اخرج حيا اولا يذكر الانسان ان خلقناه من قبل ولم يكن شيئا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 قَرْنٌ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئَاءَ قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فسيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا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 سَيَخْفَرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤْزُهُمْ أَزَّا فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نُعَدُّ لَهُمْ عَدَّا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفِدَاء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 كَادَتِ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَشَقَّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن تَعْلُو الرَّحْمَنُ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا إِن كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا